حيث إن التقارب ينقسم إلى تقارب في المخرج وتقارب في الصفة لازم أن نبين اولا مخارج الحروف وصفاتها ليكون الطالب على بصيرة فنقول مخارج الحروف أربعة عشر تقريبا اقصى الحلق للألف والهمزة والهاء ووسطه للحاء والعين المهملتين وأدناه للخاء والغين المعجمتين وأقصى لا. اللسان نأخذ جزئيا جزئيا إذن نحن انتهينا في المجلس السابق بفضل الله سبحانه وتعالى من إضغام المتماثلين وجوبا وجوازا وامتناعا واليوم مع إضغام المتقاربين وحدد لنا الشيخ رحمه الله تعالى مفهوم التقارب فقال إن هذا التقارب إما أن يكون تقاربا في المخرج وإما أن يكون تقاربا في الصفة فلذلك هو يريد أن يبين المخرج ويبين الصفات الخاصة بكل هذه بحروف اللغة العربية. وبدأ في البداية أن يقول مخارج الحروف أربعة عشر تقريبا. كلمة تقريبا توحي بأن هناك رأيا آخر. وكما تعلمون أنه ورد في الجزرية أن مخارج الحروف سبعة عشر بخرجا. في الجزرية حدد الشيخ عدد المخارج. بسبعة عشر مخرجا لأن هنا لدي هناك لديه الجوف في الجوف اعتبر الجوف مخرج للحروف المادية ثم الحلق ثم بعد ذلك من اللسان ثم بعد من من الشفتين ومن الخيشوم نلاحظ أن الشيخ هنا حدد أربعة عشر تقريبا حدد في ما يتعلق بالحروف الحلقية الحلق ثم اللسان ثم الشفة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الصفات يعني حدد بصورة عامة هذه المخارج لكن نلاحظ أنه أيضا فصل في كل مخرج من هذه المخارج يعني نحن عند مخارج الكبرى ثم فصل في هذه المخارج يعني اللسان لدينا الحلق مثلا في لدينا ثلاثة مخارج في الحلق مثلا في اللسان في لدينا تسعة إلى, تسعة أو إلى عشرة, أو عشرة مخارج وهكذا بدأ الآن في المخارج من الحلق اللي هي الحروف الحلقية تقسمها إلى أقصى الحلق تخرج من أقصى الحلق وهي الألف والهمزة والها ومن وسط الحلق للحاء والعين المهملتين يعني غير, غير منقطتين وأدنى الحلق وهو للخاء والغين المعجمتين واضح هذا الكلام ثم انتقل بعد ذلك إلى مخرج اللسان وفصل في هذا المخرج نعم يعني بالجزرية عندما حدد الجوف قال هناك مخرج واحد في الجوف في الحلق نعم ذكر ثلاثة مخارج من الحلق في اللسان في الجزريه ذكر عشرة مخارج من اللسان من اللسان في الشفتين ذكر مخرجين ثم أضاف هناك الخيشوم اللي هو خاص بالغناء أضاف أيضا مخرجا من الخيشوم فعند الجزريه سبعة عشر مخرجا بينما عند الشيخ أربعة عشر لكنه يعني كان محترسا فقال تقريبا دخل الآن في المخارج التي هي من اللسان ويعني تدرج في هذه المخارج تفضل وأقصى اللسان دخل الآن في مخرج اللسان تفضل قال وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك للقاف والكاف ووسطه مع ما فوقه من الحنك للجيم والشين وأحدى حافتيه مع ما يليه من الأضراس للضاد وما دون طرفه إلى منتهاه مع ما فوقه من الحنك لللام فمخرج اللام قريب من الضاد وهي أوسع الحروف مخرجه وللراء من اللسان وما فوقه وما يليهما فهو أخرج من اللام وللنون وما يليه من الخيشوم وهو اقصى الانف وللطاء والدال المهملتين والتاء المثنى طرفه مع أصول الثنايا العليا وهي الأسنان المتقدمة ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل وطرفه مع الثنايا للصاد والزاي والسين وطرف وطرفه مع طرف الثنايا للضاء والذال والثاء المثلثة نعم، انتهى الآن من مخرج اللسان، انتهى الان من مخرج اللسان. كل هذا مخارجها من اللسان، لكن ايضا داخل اللسان في مخارج متعددة. فقال من أقصى اللسان مع ما فوقه من الخنك القاف قاف كاف قاف لاحظوا قاف كاف أقصى اللسان مع ما فوقه من الخنك ووسطه مع ما فوقه من الخنك للجيم وشين الجيم شين قالوا ايضا الياء, المد... الياء غير المدية أيضا الياء غير المدية مخرجها من وسط اللسان مع ما فوقه من الخنك واحدى حافتيه من احدى خافتي اللسان مع ما يليه من الأدراس للضاد, للضاد وما دون طرفه يعني وما دون طرف اللسان إلى منتهاه مع ما فوقه من الخنك من الحرك للام اللام اللام, اللام فمخرج اللام قريب من الضاد وهي أوسع الحروف مخرج وهذا واضح وللراء من اللسان وما فوقه وما يليها يعني الراء من اللسان وما فوق اللسان وما يلي ذلك فهي أخرج من اللام ثم قال أن وللنون ما يليه من الخيشوم يعني من طرف اللسان وما يليه من الخيشوم وهو أقصى الخيشوم أقصى الأنفنون لذلك الخيشوم نعم وللطاء والدال المهملتين والتاء المسنات طرف أي طرف اللسان طاء دال تاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وهي الأسنان المتقدمة شرحنا من على الأسنان المتقدمة وهذه الاسنان ثنتان من الأعلى وثنتان من أسفل طبعا قلم ثنتان واثنتان كلاهما صحيح اثنتان بهمزة في الوصل هي لغة الحجاز وثنتان لغة تمين وكلاهما صحيح وطرفه مع الثناء للصاد والزاي والسيد يعني وطرف اللسان مع الثناء التي ذكرها الشيخ قبل قليل للصاد الصاد زاي سين نعم وطرفه أي وطرف اللسان مع طرف الثنايا للطاء والذال والثاء المثل وهذه تحفظ, هذه تحفظ انتهى الآن من المخارج المتعلقة باللسان بدأ بالخلق الآن باللسان انتقل الآن إلى الشفتين تفضل قال وباطن الشفة السفلى مع الثنايا العليا للفاء وما بين الشفتين للباء والميم والواو يعني من الشفتين باطن الشفه العليا الشفة العليا مع طرف الثنايا مع طرف السنايا العليا هذه للفاء ف وما بين الشفتين ما بين الشفتين للباء والميم والواو باء ميم واو ما بين الشفتين واضح الآن بالفظها يعني يتأكد من ذلك بقي هذا يعني هو ذكر الآن المخرج الحلقية واللسانية ومن الشفتين عند ابن الجزل كما ذكرت أضاف الجوف وهو للحروف المادية وأضاف الخيشوم الذي هو للغنة تخرج منه الغنة يحضرني هنا أنه روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه أنه ناظر معتزليا ناظر معتزليا فقال له قل باء فقال باء قال, قال له قل ياء أو حاء قل حاء يعني بالبداية طلب منه الباء ثم الحاء قل حاء فقال حاء فقال له بين مخرجيهما اذكر لي مخرج كل من الباء والخاء فذكر له ذلك فبينهما فقال له إن كنت خالقا فعلك فأخرج الباء من مخرج الحاء فبهت المعتزلي وانصرف لأن هذا بخل مخرج حددها الله سبحانه وتعالى خلقها الله سبحانه وتعالى والمعتزل يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله فهل يستطيع هذا أن يغير مخرج أي حرف من هذه الحروف من مخرج آخر؟ لأن الباء كما تعلون باء من بين الشفتين والحاء من وسط الحلق. هل يستطيع أن يخرج الباء من وسط الحلق؟ لا يستطيع. ذلك يقال. فبهت المعتزلي نعم. ننتقل الآن إلى الصفات. ذكرنا الآن إذا المخارج حتى نعرف التقارب بالمخارج بالنسبة لادغام المتقاربين. ننتقل الآن إلى الصفات. الحروف صفات الحروف وسنلاحظ يعني الصفة وعكسها الصفة وعكسها يعني كل صفتان متضادتان تفضل يا أبا عبد الله وصفاتها جهر وهمس ورخاوة وشدة وتوسط بينهما وإطباق وانفتاح واستعلاء واستفال وذلاقة وإسمات وصفير ولين اعطانا بشكل مجمل الان اعطانا الآن الصفات بشكل مجمل لاحظوا الأمر وضده الجهر والهمس لدينا حروف جهريه ولدينا حروف مهموسه عكس الجرلات لا بغير جهرية غير جهريه غير جاري لا يعلى الصوت لا يكون مشدودا. فيه ليس جهوريا لدينا حروف الرخاوه يقابلها حروف المشددة او الشده كما كما يسمونها ولدينا التوسط بين الرخاوه و الشدة ولدينا حروف الاطباق وخلافها حروف الانفتاح لدينا حروف الاستعلاء ولدينا خلافها أو ضدها حروف الاستفال ثم لدينا الذلاقة وعكسها الاسماط ثم الصفير والليل وسيفصل الشيخ في كل صفة من هذه الصفات وينسب كل صفة او كل حرف إلى الصفة التي يتميز بها فالمجهور تفضل قال فالمجهور ما ينحصر جري النفس جري مع تحركه لقوته وقوة الاعتماد عليه في مخرجه فلا يخرج إلا بصوت قوي يمنع النفس من الجري معه والمهموس بخلافه وحروفه مجموعة في قوله فحثه شخص سكت وما عداها فهو المجهور نعم المجهور والمهموس متضادان. المجهور يعني ما ينحصر جري النفس مع تحركه لقوة حرف قوي حرف قوي وقوة الاعتماد عليه في مخرجه فلا يخرج إلا بصوت يعني صوت قوي. جهور يعني مجهور يعني يجهر بصوت قوي يمنع النفس من الجري معه صوت قوي. تقول ثا فخلطم هذه الحروف مهموسة وليست مجهورة وليست يعني الخاء والثاء والشين والخاء والصد هذه مهموسة فلا يصح لحظوا عندما أنا جهرت بها خلافا لما هو مطلوب فليست صحيحة ليست صحيحة هذه من هذه الحروف هي المهموسة التي لا يجهر بها فحثه شخص سكت عشرة حروف هي المهموسه وثماني عشرة وثمانية عشرة وثمانية عشر حرفا هي المجهورة يعني الآن الفاء والحاء والثاء والها والشيل والخاء والصاد والسيل والكاف والتاء هذه مهموسه خلال ذلك يعني الباء والدال والذال وما إلى ذلك هذه كلها مجهورة دال ذال باطم ب لكن ذكرت السين حرف مهوس الكاف حرف مهوس التاء حرف مهوس الثاء حرف مهوس وهكذا ومع ذلك قال فهو المجهول اكتفى بذكر المهموس يعني العدد الأقل ويقابله العدد الأكثر الذي هو المجهول انتقل الآن إلى الفئة الثانية اللي هو الشديد والرخو الشديد والرخو الحرف الشديد, والرخو الحرف الشديد والحرف الحرف الرخو تفضل قال والشديد ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه وأحرفه أجدك قطبت ومن هذه الأحرف خمسة تسمى أحرف القلقلة إذا كانت ساكنة وهي قطب جد والرخ ضده والذي بينهما ما لا يتم له الانحصار ولا الجري, ولا الجري وأحرفه لم يرو عنه نعم اذا لدينا الان الفئه هذه الشديد وضده عكسه الرخ يعطينا هو يعني الخاله الفيزيائيه التي يتم فيها نطق هذه الأحرف الخاله الفيزيائيه التي يتم فيها نطق هذه الاحرف قال الشديد ما ينحصر جري الصوت عند اسكانه وحددنا احرف هذه الحروف التي يعني تتصف بالشده وهي اجدك قطبت الهمزة والجيم والدال والكاف والقاف والطاء والباء والتاء حددها هي ثمانية, هي ثمانية أحرف ومن هذه الأحرف خمسة تسمى من هذه الأحرف الثمانية خمسة هي أحرف القلقله إذا كانت ساكنة قطب جد او قطب جد كما يرى البغض في الجيم بالفتح أو بالضب قطب جد او قطب جد ثم يقابل الان الـ الـ الـ الـ الشديد هو الرخو ضد, ضد الشديد وما بينهما ما لا يتم لحصار وجه أخرفه لم يروي عنها هذه احرف الرخوه التي تقابل الاحرف الشديده الان اجدك قطبت هذه الاحرف التي تتسم بالشده منها خمسه احرف قطب جد هذه هذه هي من أحرف الشدة، لكنها من حروف ال... هي حروف قلقلة إذا كانت ساكنة قلقلة إذا كانت ساكنة يقابل الشديد هو الرخو ما بين الشدة والرخو أحرف هي لم يروي عنها يعني ما بين الشدة والرخو هي لم يروي عنها نعم. الفئة الأخرى يفضل. قال والمطبق ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينحصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك وأحر... وأحرفه الصاد والضاد والطاء والضاء والمنف... والمنفتح والم... والمنفتح بخلافه لننأكل والمس... ف... فئة فئة لأن الفئة هنا مطبق وعكسه المنفتح مطبق ومنفتح المطبق اللي هو الضاد والصاد والطاء والظاء وعرفنا معنى المطبق ما ينطبق معه اللسان على الحنك صاد ضاد طاء لاحظكم ضا. ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينخصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك إذا هنا الأحرف هي الصاد والضاد والطاء والظاء أما المنفتح, المنفتح فهو عكس المطبق وهو سائر الأحرف الأخرى التي لم تذكر في المطبق يعني عن الصاد والضاد والطاء والضاء هذه مطبقة وسوى هذه الأحرف كلها منفتحة يلا الفئة الأخرى المستعلي والمستفل قال والمستعلي ما يرتفع به اللسان إلى الحنك وأحرفه أحرف الإطباق والخاء والغين المعجمتان والقاف والمستفل ما عداها المستعلي المرتفع في اللسان إلى الحنانك وهي حروف الأطباك نفسها بالإضافة للخاء والغين والقاف إضافة إلى الخاء والعين والقاف والأحرف الأخرى هي المستفل ما عداها والذلاقة قال والذلاقة والذلاقة الفصاحة والخفة في الكلام وحروفها مرب نفل ولخفة أحرفها لا يخلو رباعي أو خماسي لثقلهما من, أح من أحدها إلا نادرا كالعسجد وهو الذهب والزهزقة بزايين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة وهي شدة الضحك والمصمتة ما عداها نعم إذن هذه المجموعة الثانية هي الزلاقة وعكسها المصمتة الزلاقة قال يعني الفصاخة والخفة في الكلام الفصاخة تذلق على اللسان بسهولة ويسر وخفة وحروف حدد أنها مر بنفل الميم والراء والباء والنون والفاء واللا وقال بعضهم فر من لب أي نفس الحروف الحروف نفسها لا مشكلة في ذلك ثم أعطانا معلومة جميلة قال خفة أخرفها يعني هذه الحروف خفيفة قال كل فعل رباع أو كل كلمة رباعية أو خماسية رباعي والخماسي ثقيل عدد الأخرف كثير فلا يخلو من أحد هذه الأحرف التي توصف بالذلاقة إلا نادرا قال إلا نادرا لاحظ ماذا قال ولخفة أحرفها لا يخلو رباعي أو خماسي لثقلهما يعني الرباعي والخماسي كل منهما فقيل لا يخلو من أحد خروف الذلاقة هذا المقصود إلا نادرا إلا نادرا كل غسجد العسجد الغسجد لا هل فيه ميم لا يوجد فيه ميم هل فيه راء ما, را. ما, ما, في ما في راء فيه باء ما في باء في نون ما في نون في فاء ما في فاء في لام ما في لام اذا هذا نادر خلا غسجد واحد اثنين ثلاثه اربعه حروف مع انه اربعه حروف لكنه خلا من اي حرف من الحروف الذلاقه مربي نفلد وقاس العسجد معروف هو الذهب والزهزقه ايضا بزايين الزهزقه بينهما هاء ساكنه زهزقه بزايين بزايين زاي زايين مفتوحتين بينهما هاء ساكنه وقال هو معناها شده الضحك ومنهم من ذكر الدهدقه الدهدقه وهناك من ذاب بان هذه الكلمات دخيله على اللغة العربيه ليست من العربيه هناك من ذاب هذا المذهب عكس الذلاقة هي المصمته وهي الحروف التي لم تذكر في مر بنفل عدا الاحرف التي ذكرت في مر بنفل او فر من لب ما معنى المصمته هي المصمته جاء من الصمت هي اتت من الصمت الاسمات من الصمت والصمت هو المنع الصمت هو المنع طيب لماذا سميت بهذه التسمية؟ قالوا سميت حروف هذه الحروف الحروف المصمته لأنها منعت لأنها منعت من أن تختص ببناء كلمة أكثر من ثلاثة بناء كلمة في أربعة أحرف أو خمسة أحرف بمعنى أن كل كلمة كل كلمة جاءت على أربعة أحرف أو على خمسة أحرف لا بد لا بد إلا لا بد أن إلا يكون فيها خرف من الحروف المصمته فحطواهم خرف من الحروف لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمطة خرف من حروف الذلاقة يعني بمعنى لا يتكون لدينا كلمة من أربعة أحرف أو خمسة أحرف كل حروفها مصمطة إنما يجب أن يكون مع الحروف المصمطة حرف أو أكثر من حروف الذلاقة لذلك قالوا هي ما عدا الحروف أو حروف الزلاقة إذا الحروف المصمطة هذه لا تأتي كلمة رباعية أو خماسية كل حروفها لا لابد إلا أن يكون بين المصمطة حروف ذلاقة وهي طبعا غير مر بنحل الآن انتقل إلى الفئة الأخرى تفضل قال وأحرف الصفير الزاي والسين والصاد وأحرف اللين الألف والواو والياء والقياس في ادغام ما يدغم ما من تلك الحروف قلب الأول إلى الثاني للعكس إلا إذا دع الحال لذلك نحو الدكرة والذكرة نعم اذا الفئه الاخيره التي يذكرها الشيخ لدينا أخرف الصفير هي الزاي السين ضاد والأخرف اللين هذا ما في تقابل أخرف اللين معروفة هي الألف والواو والياء الألف والواو والياء. ثم اعطانا الآن قاعده عامة. القياس في ادغام ما يدغم من تلك الحروف. يعني عندما ندغ بحرف بحرف من هذه من هذه الحروف المتقاربة مخرجا او صفة قلب الأول إلى الثاني. يعني مو قلب الثاني الأول الأصل هو قلب الأول إلى الثاني. لا العكس. ليس قلب الثاني إلى الأول. إنما هو قلب الأول إلى الثاني. إلا استثناء إلا إذا دعا الخال لذلك مثل إذ دكرة والذكرة طيب الآن أخذنا إذ مر معنى هذا التبع إذ اذ أصلها إذ تكرة أصلها إذ تكرة افتعل إذ تكر افتعل طلبنا التاء دالا على القاعدة العامة فأصفت إذ دكرة إذ ذكر ثم قلبنا الدال الزال الاولى دالا وادغمنا الدال الاولى في الدال الثاني على القاعده العامه قلبنا الاول حتى توافق مع الثاني ثم ادغمنا الاول في الثالث لاحظتم اذكر طيب اذا كنا اذكر إذ على قراءه ما قرأ القراءه إذ اذكر اذا كنا على اذكر معنى ذكر اذتكر التاء الافتعال هذه قلبت دالا على القاعده العامه ثم قلب الظالا مناسبة للزال الأولى ثم ادغمت في الزال الأولى عكس القاعدة لذلك يكون لا العكس إلا إذا دع الخال لذال مثل الدكرة هذا القاعدة العامة الذكرة هذا عكس القاعدة العامه mente قلب الثاني إلى الأول قلبت الدال إلى الظال قلبت الذال دالا وادغمت الدال في الدال يدخل الآن في حكم ادغام الحروف المتقاربة من حيث الوجوب والمنع والجواز قال حكم ادغام الحروف المتقاربة والإدغام الحروف المتقاربة في بعضها ثلاثة احكام الوجوب والامتناع والجواز فالوجوب في لام التعريف مع أحد الحروف الشمسية وهي التاء والثاء والدال إلى الضاء واللام والنون وفي اللام الساكنة غيرها من مع الراء نحو بل رفعه الله وفي النون الساكنة في ستة أربعة فيها بغنه وهي أحرف ينمو واثنان بلا غنه وهما اللام والراء وتقلب ميما مع الباء كما تقدم وتظهر مع حروف الحلق وتختفي مع الباقي فلها خمس حالات إذا حكم ادغام الحروف المتقاربة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الامتناع أو على سبيل الجواز بدأ الآن في الوجوب قال أول شيء الوجوب هو لام التعريف إذا أتى بعد حرف من الحروف الشمسية وهذا معروف لديكم تماما لأنه الأحرف الشمسية هو الخرف المشدد بعد التي لا تنطق أش الشمس. الشمس مثلا التاء مو الالتاء مو الالتاء اضاف مباشره الثاء الدال الضاء اللام الليل, الليل النون النون وهذا معروف لديكم جميعا وقال الموضع الثاني هو غيرها مع الراء لاحظوا نحو بر رفعه الله بل رفعه الله لام واتت بعدها الراء لا في اللام الساكنه بل لام ساكنه مع الراء بل رفعه الله فأدغمت اللام في الراء هل رايت هل رايت هل رايت نعم وفي النون الساكنه مع سته احرف اللي هي اربعه فيها بهن وهي احرف ينمو الياء والنون والميم والواو واسنام بلا غنه وهي اللام والراء فئات ينصرون فئه ينصرون وذليع من يعمل من يعمل لاحظوا النون الساكنه النون الساكنه من يعمل هدل للمتقين هدل للمتقين اليس كذلك في عيشه تعيشه وهكذا وقال هنا لاحظوا في النون هذا في لعنه بغنى وبدون غنه طبعا الادغام بغنى هو يسمى ادغاما ناقصا يسمى ادغاما ناقصا لماذا لانه يعني تذهب النون والتنوين لكن تبقى الصفه اللي هي الغنه الصفه تبقى اللي هي الغنه لكن تذهب النون او التنوين اما اذا كان بغير غنه فالادغام يسمى كاملا يسمى كاملا لأنه يعني يذهب الخرف وتذهب الغنه معه فيسمى كاملا وهذا طبعا نحن هذا الأمور النظرية قاعدة لعلم التجويد لاحظوا أن علم التجويد مبني على علم الصرف مبني على علم الصرف نعم ثم بعد ذلك قال وتقلب ميما مع الباء كما تقدم من بعثنا من بعثنا من مرقضنا هذا من باء أي ساكنه ساكنة وبعدها الباء نعم فقلبت ميما مع الباء وأضغمت في الباء من بعثنا نعم وتظهر معروف الحلق اللي هو الإظهار حروف الحلق كما مر معنا قبل قليل الألف والهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين كل امنا كل امنا تحقيق اظهار على جرف هار جرف هاء لفظ التنوين ولفظ الهاء عليم حكيم عليم حكيم يومئذ خاشع يوم حقيق علي وهكذا إذن هذا الاظهار ثم تقول هنا وتختفي مع الباقي فعلى هذا لنون الساكنه خمس خالات خمس خالات أربعة مع الغنة اثنان بلا غنة القلب مع الباقي كما تقدم الاظهار مع حروف الحلق الاختفاء مع بقية الحروف من غير الحروف الخلقية هذا الان الوجوب هذا الوجوب طيب الامتناع تفضل يا أبا عبد الله قال والامتناع في ادغام احرف ضوي مش... مشفر فيما يقاربها لأن استطالة الضاد ولين الياء والواو وغنة... وغنه الميم وتفشي الشين والفاء وتكرار الراء تزول مع الادغام وإدغام نحو سيد ومهد لا يرد لأن الاعلال جعلهما مثلين نعم اذا و... الامتلاع يمتنع ادغام الحروف المتقاربة في إدغام أحرف ضوية مش فر ضاد والوا واليا والميم والشين والفا والراء ادغام هذه أحرف فيما يقاربها فيما يقارب من حيث طبعا المخرج ومن حيث الصفة لماذا قال يعني علل هو لان استطاله الضاد ولين الياء والواو وغنة الميم وتفشي الشين وهذه صفات وتكرار الراء تزول مع الادغام يعني هذه الصفات تزول مع الادغام نعم و نحو سيد هلا سيد اصلا سيود سيود فالواو كم مر معنا سابقا قلبت يا ثم الياء بالياء لذلك قال لان الاعلان جعلاهما مثلين لعلى الآن عندما قلبت الواو يا أصفحت من المتماثلين وليس من المتقاربين ومثلها مهدي لذلك هذا لا يرد هنا مهدي. والجواز تفضل والجواز فيما عدا ذلك نحو ادغام النون المتحركة في حرف من حروف يرملون ونحو التاء والثاء والدال والذال والطاء والضاء بعضها في بعض او في الزاي والسين والصاد كأن تقول س... سكت ثابت او دارم أو ذاكر او طالب أو ظافر او زيد أو سالم أو صابر أو تقول لبث تاجر أو دارم إلى آخره او تقول حقد تاجر أو دارم نعم كان الجواس فيما عدا ما ذكر من الامتناع والوجود طالما لم يذكر ضمن الممتنع ولم يذكر ضمن الوجوب فهو اذا جائز فهو اذا جائز واعطانا يعني نحو امثله اعطانا نحو ادغام النون المتحركه لاحظوا في فرق بين النون المتحركه وبين النون الساكنه النون الساكنه لها احكامها الخاصه فهنا ذكر النون المتحركه في خرف من حروف يرملون المتحرك في حرف حروف يرملون الياء والراء والميم واللام والوا والنون وايضا ومن ومن ومن نحو كذا ومن نحو التاء والثاء وذلك كلها ذكرها بذكرها التاء والثاء والدال والذال والطاء والضاء بعضها في بعض يعني ادغام بعض بعضها في في بعض او في الزاي والسين والصاد كان تقول سكت ثابت التاء في الثاء او دارم التاء في الدال وهكذا او ذاكر وهكذا الامثله واضحه أكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الادغام او الادغام هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته